أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض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 يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعوج فيها وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير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 آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعونكم لتأمنوا بربكم وقد أخذ ميساقكم وقد أخذ ميساقكم إنكم مؤمنون. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لراوف الرحيم وما لَكُمْ ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل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 فيضاعفه له وله اجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون بين ايديهم وبايمانهم يسعون بين أيديهم وبايمانهم بشراكم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 فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتون وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله وغرتكم حتى جاء أمر الله görküm bilahi algarur, fal-yöma لهم لذكر الله أن تُخسَع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون ولا يكون كالذين أُوتوا الكتاب من قبل فطَال عليهم الأمد فطَال عليهم الأمد فقسَت قلوبهم وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِلُّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْتَلُونَ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 يعلمون أن مال الحياة الدنيا لعبوا له وزينة وتفاخو وتفاخو بينكم وتكاثروا في الأموال والأولاد كمثل غيث.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 يغوم سابق الى مغفرة من ربكم وجننه وجنته عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا أعدت للذين آمنوا بالله ورسله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 ومن يتول فإنه الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط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 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على صلنا وقفن بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رف رفتوه ورحمتوه ورباني يتنب ما كتبناها عليهم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 لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم